وعلم ادم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكه فقال ان ابئوني باسماءها اولاء فقال ان ابئوني باسماءها اولاء ان كنتم صادقين